إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا السورة وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه هو في آذانهم وقرأ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ 114. يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشهورا 115. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أَإِذَا كُنَّ عِظامَهُ وَرُفاتًا أَإِنَّا لَمَذْعُوسٌ خَلْقًا جَدِيدًا